عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثالثة عشرة من مسائل الآية السادسة من سورة النساء وكانت حول قوله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك يا ولدي قال الإمام إن العلماء اختلفوا من المخاطب والمراد بهذه الآية ففي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه اذا كان محتاجا جاز ان ياكل منه وفي روايه بقدر ماله بالمعروف وقال بعضهم المراد اليتيم ان كان غنيا وسع عليه واعف عن ماله وان كان فقيرا أنفق عليه بقدره وقال الإمام إن القول الأول هو قول الجمهور وهو الصحيح لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره وسفه فتح الله عليك يا ولدي والله يا ولدي أرى فيك الرشد وحسن الفهم بارك الله لك في فهمك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الرابعة عشر اختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو فقال قوم هو الفرد إذا احتاج ويقضي إذا أيصر قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وابو العاليه وهو قول الاوزاعي ولا يستسلف اكثر من حاجته قال عمر الا اني انزلت نفسي من مال الله منزل الولي من مال اليتيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف فاذا ايسرت قضيت روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن ابي العاليه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ارضى ثم تلا قوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وقول ثان عن ابراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتاده لا قضاء على الوصي الفقير فيما ياكل بالمعروف لان ذلك حق النظر وعليه الفقهاء قال الحسن هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته ويكتسي ما يستر عورته ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله فلا حجه لهم في قول عمر فاذا ايسرت قضيت وقد روي عن ابن عباس وابي العاليه والشعبي ان الاكل بالمعروف هو كالانتفاع بالبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب اذا لم يضر باصل راس المال فاما اعيان الاموال واصولها فليس للوصي اخذها وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء إنه يأخذ بقدر أجر عمله وقالت به طائفة وإن ذلك هو المعروف ولا قضاء عليه والزيادة على ذلك محرمة وفرق الحسن بن صالح بين وصي الأب والحاكم فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف وأما وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه وهو القول الثالث وقول رابع روي عن مجاهد قال ليس له أن يأخذ قرضا ولا غيره وذهب إلى أن الآية منسوخة نسخها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ليس بتجارة وقال زيد بن أسلم إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال لا أدري لعل هذه الآية منسوخه بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم وقول خامس وهو الفرق بين الحضر والسفر فيمنع إذا كان مقيما معه في مصر. فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئا قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد وقول سادس قال أبو قلابة فليأكل بالمعروف مما يجني من الغله فاما المال الماض فليس له ان ياخذ منه شيئا قرضا ولا غيره وقول سابع رواه اكرمه عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال اذا احتاج والطر وقال الشعبي كذلك اذا كان منه بمنزله الدم ولحم الخنزير أخذ منه فإن وجد فا قال النحاس وهذا لا معنى له، لأنه إذا اضطر هذا للطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد وقال ابن عباس أيضا والنخعي المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم فيستعفف الغني بغناه والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه قال النحاس وهذا من أحسن ما روي في تفسير هذه الآية لأن أموال الناس محظوره لا يطلق شيء منها إلا بحجه قاطعة وقد اختار هذا القول الكي الطبري فقال توهم متوهمون من السلف بحكم الايه ان للوصي ان ياكل من مال الصبي قدرا لا ينتهي الى حد السرف وذلك خلاف ما امر الله تعالى به من قوله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم بل اقتصروا على أكل أموالكم وقد دل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وبقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فيستدل من ذلك على الاقتصار على البلغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم وقد وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني فحملها على موجب الآيات المحكمات متعين فإن قال من ينصر مذهب السلف إن القضاه يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين فهل لا كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم ولم لا يأخذ الأجرة بقدر عمله قيل له اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي بخلاف القاضي فذلك فارق بين المسألتين وايضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة. والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك وقد جعل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف والقضاء من جملتهم والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضا وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق الله وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسم غير مضر به ولا مستكثر له بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه وما ذكرته من الأجرة ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف فصلح حمل الآية على ذلك والله أعلم والاحتراز عنه أفضل إن شاء الله وأما ما يأخذه قاد القسمة ويسميه رسمة ونهب اتباعه فلا ادري له وجها ولا حلا وهم داخلون في عموم قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء فإن القول قول الوصي لأنه أمين وقال الطائفة هو فرض وهو ظاهر الآية وليس بأمين فيقبل قوله كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع وإنما هو أمين للأب ومتى أتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينه فكذلك الوصي وراى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن جبير ان هذا الاشهاد انما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حاله فقره قال عبيده هذه الايه دليل على وجوب القضاء على من اكل المعنى فاذا اقترضتم او اكلتم فاشهدوا اذا غرمتم والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فاشهدوا حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينه فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه لقوله تعالى فاشهدوا فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا يا ولدي فقد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله يجمعنا لقاء طيب مبارك مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن